ما ضر أمي ثلة عمياء ما ضرها ما قاله الأعداء ما ضرها يفكون تجدده لنا نطف الهوى عبائ من سوداء نطف الهواء عبائ من سوداء هي أم كل المؤمنين فديتها حب النبي وزوجه وضياء صديقة شهد الإله بأنها طهر ومن قذف الدعي براء يا أم كل المؤمنين فديتها حب النبي وزوجه وضياء صديقة شهد الإله بأنها طهر ومن قذف الدعي براء طهر ومن قذف الدعي براء ما ضر رميت ثلة عمياء ما ضرها ما قاله الأعداء ما ضرها يف كنت تجدده لنا نطف الهوى وعماء سوداء الهوى وعمائم سوداء تالله ما ضروا العفيفة إنما زادوا محبتها وزاد ثناء قولوا لهم ولمن تولى كبرهم أنتم وكل الشاتمين هباء قولوا لهم ولمن تولى كبرهم أنتم وكل الشاتمين هباء، قولوا لهم ولمن تولى كبرهم أنتم وكل الشاتمين هباء.